هذا سؤال يقول هل أقسام الوحي الثلاثة كل قسم منها حصل لمجموعة من الأنبياء والرسل أم كل نبي أو رسول حصل له هذه الأقسام الثلاثة مثل ما حصل لنبينا صلى الله عليه وسلم الجواب أن الله جل وعلا بين في هذه الآية أقسام الوحي وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا وهذه الأقسام قد تحصل ثلاثتها للرسول الواحد وقد يحصل بعضها لكن هي من حيث هي هي أقسام الوحي الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسله الكرام هذا يقول ما صحة قول ان الرسول عليه الصلاة والسلام هو الواسطة فيما وصل الينا وفيما سيصل الرسول عليه الصلاة والسلام هو واسطة في ابلاغ شرع الله اذا كان المقصود ما وصل الينا اي من الشرع والدين والاحكام والاوامر والاخبار فهو عليه الصلاة والسلام واسطة بل لا سبيل إلى معرفة دين الله إلا من, طريقي إلا من طريقه عليه الصلاة والسلام لا مجال لأحد أن يعرف شيئا من دين الله إلا من طريق الرسول صلى الله عليه وسلم وكل طريق إلى معرفة الدين مسدود إلا من طريق الرسول صلوات الله وسلامه عليه وكيف يرام الوصول إلى علم الأصول بغير ما جاء به الرسول؟ عليه الصلاة والسلام لا يمكن ذلك وليس واسطة بين الناس وبين الله في العبادة من يعبد الله يعبده مباشرة دون أن يجعل بينه وبين الله واسطة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان انظر هذا في العبادة قال فإذا سألك وإذا سألك عبادي عني فإني قريب لكن في الأوامر تأتي الواسطة ويسألونك عن المحيض قل هو أذى ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح إلى غير ذلك من الآيات في بيان الأحكام هو لا يمكن أن يعرف الحكم إلا من طريق الواسطة أما في عبادة الله قال وإذا سالك عبادي عني فإني قريب قال بعض العلماء ارتفعت قل هنا لأنه ليس فيه واسطة بين الله تبارك وتعالى وبين عباده في العبادة من يعبد الله يتجه إلى الله بدون أن يجعل بينه وبين الله واسطة ولهذا ذم الله عز وجل من جعل الوسائط بينه وبينه في العبادة وسموهم الشفعاء ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله يقول السائل ذكرت أن الواجب الإيمان بالكتب دون التفريق بينها فكيف يفضل القرآن عليها الجواب أن الإيمان بالكتب بدون تفريق بينها لا ينافي أن تكون متفاضلة كما أن الإيمان بالرسل دون تفريقة بينهم لا ينافي كونهم متفاضلين كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد منهم لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا المراد بعدم التفرقة أي بالإيمان ببعض دون بعض هذا فرق بينهم من آمن ببعض وكذب ببعض فرق بين الرسل وليس المراد بعدم التفرقة اعتقاد انهم في الفضل سواء ليس هذا هو المراد وانما المراد بعدم التفرقه ان يؤمن بالجميع وان يعتقد انهم رسل الله وكذلك فيما يتعلق بالكتب لا نفرق بينها بان نؤمن بها كلها وان نعتقد انها كلام الله سبحانه وتعالى ووحيه أما التفاضل فالانبيا متفاضلون والكتب متفاضله وافضل الكتب المنزله القرآن الكريم والقرآن نفسه متفاضل في آياته وسوره فالفاتح أفضل سور القرآن وآية الكرسي أفضل آية في القرآن الكريم هذا يقول ما حكم من ترك صلاة ال الوتر تساهلا وما نصحتكم له صلاة ال الوتر ليست من الفرائض ولا من الواجبات ولكن من السنن المؤكدة والذي ينبغي على المسلم أن يحافظ على السنن ولا سيما السنن المؤكدة والرغائب المؤكدة ففيها من الخير له والبركة والإعانة على الخير وتحقق الفضيلة والفضل ما العبد محتاج إليه وقد جاء في الحديث القدسي لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وقدمه التي يمشي عليها أي أن الله عز وجل يسدده في سمعه وبصره سألني لو ولئن سألني ولا ولئن استعاذ بي لأعيدنه قال هل يجوز؟ أن يقول الرجل لصاحبه جزاك الله أو الله يجزاك الجنة إذا صنع عليه معروفا الجواب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لاخيه جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الدعاء فهذا أبلغ ما يكون أن تقول جزاك الله خيرا وهذا يتناول الجنة وغيرها وهو أعم وأشمل وأفضل وقولك لأخيك جزاك الله الجنة هذه دعوة صالحة طيبة لكن أن تقول له جزاك الله خيرا أكمل وأسد وجز الله الجميع خيرا وصلى الله وسلم على نبينا محمد